قال رحمه الله وذكر وهب بن منبه أن ذا القرنين كان رجلاً من الروم ابن عجوز لكل إسرائيليات وهب أخباره رحمه الله فلا تعرج عليها ولا تأخذ على أن حقائق لا تصدقوهم ولا تكذبوهم في مثل هذه الأشياء التي تأتي عن بني إسرائيل لا نصدقها ونأخذها على وجه التسليم ولا نردها إلا إذا عارضت شرعنا فإذنها ترد ولا يجوز قبولها وأما إذا وافقت فيجب أخذها ولا يجوز ردها فهي على أحوال الإسرائيليات موافقة لشرعنا تأخذ مخالفة لشرعنا ترد لا لا ولا ذا لا, لا, لا تصدق ولا تكذب وذكر واهب ابنه نبه ان ذي القرنين كان رجلا من الروم ابن عجوز فلما بلغ كان عبدا صالحا قال الله له اني باعثك الى امم مختلفه مختلفه منهم أمتان بينهما طول العرض طول الارض بينهما طول الارض احداهما عند مغرب الشمس يقال لها ناسك والاخرى عند مطلعها يقال لها منسك, منسك وأمتان بينهما عرض الأرض إحداهما في القطر الأيمن يقال لها هاويل والأخرى في قطر الأرض الأيسر يقال لها تاويل الله أعلم وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج فقال ذو القرنين بأي قوة أكابرهم وبأي جمع كاثرهم وبأي لسان أناطقهم قال الله عز وجل إني سأطوقك وأبسط لك لسانك وأشهد عضوذك فلا يهولنك شيء وألبسك, وألبسك الهيبة وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء وأسخر لك النور والظلمة وأجعلهما من جنودك يهديك النور من أمامك ويحوطك الظلمة من ورائك أي باعتبار أنك تبصر به وليس هناك إله النور وإضرار هذا وإنما باعتبر أنك توصر بالنور يهديك النور من أمامك ولا شك أن النور يهدي الشخص إلى ما يريد وما يريد الوصول إليها الظلمة متعبة جداً ربما يقع ويعثر في بعض الحفر ويتلف لكن النور يهديك لما تريد ويبصرك بما تريد يهديك النور من أمامك وتحوطك الظلمة من ورائك لا أحد يعلم به وهذا مهم فإن الذي هو أمام ترى أنت والذي هو خلف يتعبك فانطلق حتى أتى مغرب الشمس فوجد جمعاً وعدداً لا يحصيه إلا الله فكابرهم بالظلمة حتى جمعهم في مكان واحد فدعاهم إلى الله وعبادته فمنهم من آمنوا منهم من صد عنه فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل عليهم الظلمة فدخلت في أجوافهم وبيوتهم فدخلوا في دعوته فجند من أهل المغرب جندا عظيما فانطلق يقودهم والظلم تسوقهم حتى أتها ويلا فعمل فيهم كعمله في ناسك في ناسك ثم مضى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمس فعمل فيها, فعمل فيها وجند منها جنودا كفعله في الأمتين ثم أخذ ناحية الأرض اليسرى فأتى تأويله فعمل فيها كعمله فيما قبلها ثم عمد إلى الأمم التي في وسط الأرض فلما دنى مما يلي منقطع الترق نحو المشرق قالت له أمة صالحة من الإنس يا ذا القرنين إن هذين الجبنين خلقا أشباه البهائم إن بين هذين الجبنين, إن بين هذين الجبنين خلقا أشباه البهائم افترسون الدواب ونحوش لهم أنياب وأضراس فالسماع يكونون حيات وعقارب وكل ذي روح خُلِقَ من أرض وليس يزداد خلق وليس يزداد خلق كزيادتهم ولا شك أنهم يملأون الأرض ويظهرون عليها ويسودون فيها فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا فهل نجعل على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكنني فيه ربي خير ما أحتاج للخرج وإلى الجعل هذا فما مكنني فيه ربي خير لكن أعينوني حتى نتعاون جميعا ونبني ذلك السد ما مكنني فيه ربي خير قال أعد إلي الصخور والحديد والنحاس حتى أعلم علمهم فانطلق حتى توسط بلادهم يوجدهم على مقدار واحد يبلغ طون الواحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع منا لهم مخالب كالاضفار في ايدينا وانياب واضراس كالسباع ولهم هلب شعر الخنزير يعني الهل المعروف عندنا نسميها هلب نحن ولهم هلب من الشعر في اجسادهم وهو شعر رقيق جدا يميل الى ولهم هل من شعر في لسادهم ما يواريهم ويتقون به من الحر والبرد ولكن واحد منهم أذنان عظيمتان يفترشوا إحداهم ويلتحف من أخرى يصيف في إحداهما ويشتو في الأخرى استفيد منهما في الصيف والشداء تسافدون تسافدوا البهائم حيث التقوا فنما عاين ذلك ذو الغرين صرف إلى ما بين الصدفين ويصرفين فقاس ما بينهما فحفر له الأساس حتى بلغ الماء وجعل حشوه الصخر وطينه النحاس يذا فيصب عليه فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض قولوا تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قال الكلب فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها شيئًا أخضر إلا أكلوه ولا شيء يابس إلا احتملوه وأدخلوه أرضهم وقد لقوا منهم أذى شديدًا وقتله وقيل فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس وقيل معناها أنهم لا مانع هذا وهذا فساد الله أطلق الفساد ولم يقيده بفساد دون فساد ونوع دون نوع وقيل فساده أنهم كانوا يأكلون الناس وقيل معناه أنهم بسدون في الأرض عند خروجهم, عند خروجهم وقبل خروجهم وقبل السد هذا ظاهر الآية هأنهم يفسدون في الأرض التي يطأونها يبسدون في أهلها في مالهم ودرارئهم وأنواع أخرى من الفساد الله وعلم ماهي يفسدون في الأرض إذن قولهم بسدون في الأرض قبل وهكذا عند خروجهم بسدون في الأرض فالإخبار من المفسدون يدل على أنهم لهم فساد سابع وليس المقصود الفساد اللاحق وقيل معنا أنهم مفسدون في الأرض عند خروجهم قوله فهل نجعل لك خرجاء قرأ حمزة والكسائي خراجاً من ألف وقرأ الآخرون خرجاً بغير, بغير ألف وهما لغتان بمعنى واحد أي جعلاً وأجراً من أموالنا وقال أبو عمر الخرج ما تبرعت به والخراج ما نزمك أداؤه هذا تفسير أو تفريق تقيق أيضاً مما يحفظ ويضم إلى أنواع التفريقات التي ذكرها بين بعض الألفاظ خرج وخراج الخرج ما تبرعت به والخراج ما نزمك أداؤه يذكر من باب الفائدة فقط وإلا قد تقدم أنهم بمعنى واحد السياق الآية يدل على أنهم بمعنى واحد فهل نجعل لك خرجاً أي من على عملك وليس تبر عنه فإنه عمل عملاً لهم ظاهر الآيان هنا فرق بين هذا القراءتان ما فيه فرق خرجاً وخراجاً وقال أبو عمر الخرج ما تمرعت به والخراج ما نزمك أداؤه وقيل الخراج على الأرض والخرج على الرقاب يقال أدي خرج رأسك وخراج مدينتك الله علم هذا تفريق آخر الخراج على الأرض يعني يدفعون حقها الذي عليهم كما فعل النساء صلى الله عليه وسلم مع أولئك الذين في خيبر تلزهم بخرج الأرض والخرج على الرقاب يدفعونه على الرقاب وعلى فك الرقاب والخرج على الرقاب يقال أدي خرج رأسك وخراج مدينتك وهذا كنت سمعت تفريق أيضا قوله تعالى على, على أن تجعل بيننا وبينهم سد أي حاجزا فليصلون إلينا هذا آخر من يتعلق بهذه الآية قالوا يا ذا القرنين إن يجوج وما جوز فرج, فرج جاءهم من الله هذا وما القرنين فرج جاءهم من الله سبحانه وتعالى قد كانوا في ضيق لا يعلم به إلا الله وخوف ورعب منتين الأمتين العظيمتين المفسدتين فيسهل الله بذي القرنين طاف الأرض طاف البلاد من مكان إلى مكان يتخذ الأسباب للرصول إلى هذه الأمكانة حتى وصل إلى أولئك المظلومين من يأجوج مأجوج ففرج الله عنهم بهذا الرجل الصالح وهذا الرجل المؤيد من الله سبحانه يأتي واحد فرج عن أمة يجعله الله فرجاً على الأمة سواء كان فرجاً في معتقداتهم التي قد أحاط بها التصوف والرفض فيبعث الله رجلاً من أمة محمد على رأس كل مئة فرج فرج للناس من الاعتقادات الفاسدة ومن البدع والفرافات فيجدد الله به الدين ويبصر من أراد الله سبحانه وتعالى أن يبصره به أو فرج من حيث إزالة الظلم عنهم فيصل الله بملك عادل فيزيل الظلم البغي عن الناس فيحصل فرج هذا فضل من الله سبحانه وتعالى فالفرج إما في الدين إزالة الضرر الديني أو إزالة الضرر البدني أو إزالة ما تعلمونه من البغي والظلم على الأموال والسطو على الأموال والأعراض يسر الله من يزيل هذا البلاء فينبغي للشخص أن يحدث نفسه أن يكون مزيلاً ومعيناً ومتعاوناً مع الإسلام بقدر استطاعته في إزالة الشرور وإزالة الضرر على الناس هذا الذي ينبغي أن يحدث الشخص نفسه بحسب طاقته وبحسب استطاعته فذو القرنين فرد الله به وعانى الله به من في الأرض في زمنه فهو رجل عظيم مكن الله من الأسباب العظيمة التي لا يعلمها إلا هو كما تقدم معنا في ذكر أسبابه التي أشار الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلمها إلا هو جل وعلا وهنا تنبيه بالنسبة لإخواننا الذين يقدمون علينا من بيوت من أهل البلاد أو بالنسبة لإخواننا العوائل حفظهم الله فوالله ما ودنا نرد واحدا ونحن نتأثم ولا نريد أن ندفع أحد عن الباب ولا أننا نمنع أحدا من الدخول ولكن حسبنا الله نعم الوكيل فأنتم تعلمون أن الدخول والخروج منكم بعد الصلاة يضرنا يضرنا يدخل الشخص ويخر شخص فيتعامقون علينا ليش هؤلاء والجواسس كثيرة ليش هؤلاء يدخلون وصلون عندهم ويخرجون ما هم مثل الناس وبعدها يحصل الضرر على الإخوان العزاء المساكين. الذين هم هنا يعبدون الله في بيتهم قد أذنوا للناس من صلوا في بيوتهم أما إذا منعوا الصلاة تماما فهذا شيء آخر هذا سيكون حكم آخر بعدها لكن قال الله صلوا في المسجد وصلوا في بيوتكم نحن في بيتنا وفي مسجدنا ما لنا ما وإلا هذا ولنا مكان إلا هذا قد كان أصحاب الصفة ليس لهم مأواء إلا المسجد فجعل, الله لهم س... فجعل رسول الله لهم سقيفه جلسوا في المسجد ونحن هؤلاء كذلك هذا مأواهم هذا بيتهم هذا مكانهم يجلسون فيه وقد أذن لهم بذلك كغيرهم يشملهم ما يشملهم أنهم يقيمون صلاتهم وعبادتهم في المسجد باعتبار أنه بيت لهم فلا يدخل إخواننا حفظهم الله علينا الحرج. ويحصل لنا ضرر وهذا المكان قل لله الحمد يسره الله لكم يا أهل البلاد فلا تكونوا السبب في الضرر به حافظوا عليه ولو على حساب أنفسكم حافظوا عليه بالضغط على النفس وإلا والله أنه شيء ضيق صدر أنني أمنع من الصلاة وتعرفون هذا الشهر الشهر الخير وشهر الإقبال على الله أكثر وأكثر كما كان رسول الله يكون أكثر جودا في رمضان من غيره وأكثر إقبالا الناس يقبلون بهذا الشهر على ما أشار حديث بن عباس الذي تعلمونه وأن النساء صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان إذن في رمضان الناس يقبلون أكثر وأكثر على عبادة الله سبحانه وتعالى ولكن جاءت أشياء نسى الله العافية والسلامة ونسى الله أن يزيل البلاء عن المسلمين وأن يرفع هذا البلاء الذي نزل بهم فهو أعظم ما يكون ولم يعلم في عهد السلف أن المساجد أغلقت أبداً وقد أمر بإغلاقها من قبل الدول هذا لا يعلم ولا ولم يسطر في التاريخ بحرف واحد ولم تسود به بيضاء أن المساجد أغنقت وممنوع حد يصلي فيها بأمر دولة هذا يمكن ما قد حدث والي من الولاة أنه يقول هذا الكلام ولا خطر على باله أنه يقول هذا الكلام لما يعلم من خطر إغلاق المساجد والأمر بإغلاقها على ما علم من الأوباء التي حصلت والأمراض والأدواء المعدية في تلك الأزمنة ولا أحد قال المساجد تغلق لحتى لا ينتشر المرض بالاحتكاك حتى وحتى وحتى فنحن ابتلينا ونحن في آخر الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا. وسيعود غريبا كما بدأ وطوبة للغرباء تسلية للغرباء وتبشير للغرباء فإن الغربة التي ستصيبكم اصبروا عليها فطوب لكم ثلف الناس في كما تعلمون أنتم ستصابون بغربة كما أصاب أسلافكم أو كما أصيب أسلافكم بثلاثة الغربة الشديدة في بداية الإسلام وذلك الضغط وما حصل لهم فأنتم كذلك يا من تمسكتم بهذا الدين ستصابون بما أصيب به أسلافكم فطوب الغربة اصبروا نحن في آخر الزمان الذي يقول عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر أهله القابض على دينه كالقابض على الجمر والله ما أشد هذا الجمر الذي نراه الأيام هذه جمر في القلب جمر في الدماغ أعظم من هذا الجمر الحسي تفكير مشتت وقلوب مضطربة جدا وخائفة وجن على دينها الله أعلم إلى أي شيء صار بهذا الدين فأشياء لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى لذلك رسول الله يسليهم ويعزيهم القابض على دينه كالقابض على الجمر فيا من أنت قابض على الجمر صبر على هذا الجمر وبعده الجنة بعده الراحة بعده النعيم يذهب هذا الجمر يذهب لن تجد منه شيئا وهؤلاء الذين هم على خلاف هذا سينالهم الجمر الذي لا يطاق الذي لا يطاق الجمر الذي لا يطاق انت في جمر الدنيا سهل اصبر عليه من وراءه عواقب حميده لكن هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الدنيا سجن المؤمن والدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر هؤلاء جنتهم هذه من يهود ومن نصارى ومن ماسونيين وبوديين وروافض هم يتمتعون الان من نعيم الدنيا وما امتدهم الله ابتلاءا منه سبحانه وتعالى وأنت في هذا السجن وفي هذا الضيغ الذي يحصل لك وفي هذا القب الشديد عليك على الجمر سبر على هذا الجمر وعاقبة هذا الجمر حسنة بإذن الله سبحانه وتعالى وهكذا من التسليات يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله تعالى عليه أجر العامل منهم كأجر خمسين صحاب الجمر هؤلاء واصحاب الغربة وآخر الزمان يقول النبي عليه النبي الصلاة والسلام للصحابة أجر العامل منهم كأجر خمسين قالوا يا رسول الله منهم أم منا قال بل منكم أنتم أجر العامل من أولئك المساكين في آخر الزمان الذين ربما من منعوا من مسايد أو منعوا إلى آخر ذلك أجر العامل منهم أجر خمسين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فعلى هذا يا أخوان نسلي أنفسنا ونصبر أنفسنا ولا نحدد شرقاً على المسلمين إذا حصل تضييق علينا منهجنا لا يسعه هذا منهجنا لا يسعه البلبله والخلام والحماقات والتهيجات هذا كله لا يسع منهجنا أبداً منهجنا خلاف هذا منهجنا منهج الصبر على ما يحصل من ولاة أمور للمسلمين منهجنا منهج الإقبال على العبادة في وقت الهرج منهجنا منهج التواصي بالحق والصبر عليه منهجنا منهج التعاضض والتراحم منهجنا منهج النصح لولاة الأمور ونعامة المسلمين وهكذا أيضاً لكتاب الله وسنة رسول الله نقيمهما في السراء وفي الضراء ولا يحصل خلل ينافي النصح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نصبر وإخواننا الله يحفظهم من أهل البلاد من كان هنا هنا لا نخرج أحدا من هو جالسنا من العوائل أو من إخواننا الذين جاءوا وحبوا يقيموا هنا وتجلسوا من قبل فلا يخرج أحد منهم لكن الذي يدخل ويخرج يدخل ويخرج يدخل ويخرج, يدخل ويخرج كان الأمر عنده عادي. وأنتم تعرفون التشديدات حاصل الآن فهذا يضرنا يا جماعة وبعضهم تسلق الجدران ويطلع من الجدران إيش هذا تنبيوت من أبوابها خلاص ممنوع ممنوع أنت معجور يا أخي على صلاتك في بيتك على ما تؤجر عليه في المسجد لأنك لعذر إذا مريض العبد أو سافر أو سافر قُتِب له ما كان يعمل صحيحا مقيما إذا كان العبد على طريقة حسنة يقول الله الملك اكتب له ما كان يعمل قبل فأنت إن شاء الله كنت على طريقة حسنة تصلي جماعة وتحب الجماعة فحيل بينك وبين ما تشتهي سيكتب لك الملك وما كنت تعمل قبله ونقبل على الله سبحانه سواء في المسائد إذا فتحت أو في بيوتنا نتعاون مع أهلنا وحسبنا الله نعم وكيل والله إنني لا أقول هذا وأشعر بي شيء من التأثير أنه يرد الناس على الأبواب ويمنعون من الأبواب مكره أخا خلا بطل نصبر وسيجعل الله فرج والله غير مني ومنك على ديني يا أخي الله يرى ويسمع هدأ هدأ هدأ, هدأ وطمئن الله يرى ويسمع سبحانه وتعالى واغير مني ومنك على دينه وسترون وسيعلم الذين ظلموا أي من غلبين ما معنى الصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى وندعو لولاة أمورنا أن الله يوفقهم الخير وأن الله يعينهم عن الخير وأن الله يرزقهم البطانة الصالحة أن الله يرزقهم البطانة الصالحة هذا منهجنا ندعو لهم أن الله يوفقهم الخير وأن يأخذ بنواصيهم الخير فإذا صلح الصلحة البلاد العباد بصلاحهم بإذن الله سبحانه وتعالى أما تهيج الناس وغير ذلك هذه ليست طريقة أهل السنة فليعلم هذا نحن نتضيق صدورنا ولا شك ويحصل لنا ما يحصل كغيرنا بشر لكن يضبطنا ضابط نحن نختلف عن الناس أننا نمشي على قيود رسمت لنا من رب العالمين ومن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لمشي عليها ونبشر بالخير والله ما ضرنا هذا الذي يحصل لنا ما ضرنا بل نحن مأجورون على كل لحظة مر علينا إذا احتسبنا عند الله سبحانه وتعالى وأما إذا خرجنا عن هذا المنهج الذي رسمه لنا سنتعب سنتعب ونحدث شرا على المسلمين وننصح أنفسنا بالصبر بالتواصي عليه وعلى الحق الذي نحن عليه يا أخي نحن كنا نغرى في تراجم السلف يبتلون يحصل لهم من الأمير الفلاني يضربهم يجلدهم لإمام أحمد سيرتهم ما هي بعيدة عن طلاب العن يأتي إليه أولئك الفقهاء فقهاء ما يأتين عوام الناس يا أحمد قد رأيت ما رأيت وقد حصل ما حصل قال يش تريدون قال ننظر في أمر الأولى هؤلاء قال اتبوا الله اصبروا اصبروا لا تحدثوا شرا ولا تسبخ دماء المسلمين وهو يضرب ويطرح على الأرض يُضرب ويُطرح على الأرض ويُؤذى أذى لا يعلم به إلا الله منهج سلفي في السراء وفي الضراء فنصبر إن شاء الله على ما نحن عليه والله سبحانه لن يضيع أولياءه أبداً ولن يضيع أهل الخير البتتة وإنما ابتدينه نصبر سبحانك الله وحمدك لا إله لا أنت. استغفرك واتويني